بسم الله الرحمن الرحیم قاف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 تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع النزيل رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان نوت وأصحاب الأيكة وقوم تبع كلهم كذب الرسول فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بلهم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 يا من يوم نقول لجهنم هل انت لأت وتقول هل من مزيد وأذلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيظ وجاء بقلب منيب أدخلوها بسلام من ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكما أهلكنا قبلهم من قرن شد منهم بطشان فنقبوا في البلاد هل من محيص